سيد الكونين يا عالم هدى هذا الموتين أزورتي بطل والنخيل وجمل وغاز الذي شرف في الضريح في جسمي النبي من ہے جی السلام کی ہے سوی وجاد وشي وغاز الغمام Was all? Was all? الحيون <تصفيق> كنسا وريانا ست فمن وحلت دوار والفتحه للحجر الشرس في الجمعيه هذه ان ربنا يخلف عليهم في الحداد ان كلشي ومشي بحر على جامعه النبى فرد فرد عم حجر رجول ابو غيره عم حجر محمد عبد اللطيف اللي بيمشي مصطحه على الجامع واللي فيه فرق فرق وسند له رب عبد اللي بيمشي سبعه جمع واللي فيه حج عبد حميد الشاي بالحب والأمير, والأمير محمد فاروق يا رب أبني اللي أنه بنسل على جمع النبي نبي. يا رب عودة العمي سبع وطيق والسخعيدة بالحمد حج عمد لاجب ربنا شويش عم الشيخ كرم أبو عبد الهالي وقال الوحيد انك تتعامل مع الله رمضان تتعامل مع الله وكذلك تتعامل مع الله اللي مع مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل مع اللي وتتعامل مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل مع الله وتتعامل حاضر حاضر وحق نبيه اللي حضروا نورونا وقوسع ورجال مقوسع سيد علي بواهب واما أبو العزي أول حق محمد أبو فاروق اللي حضروا نورنا ماشي يا فريق عم الحق عبود أبو مكورن اللي بمس على صحبة النبي الحلوى والنحية وشباب النحية والمتصبت في جمعينا اللي ربنين عن فاليق الحلال وسندنا دول للسفره الزهراني الشده مليجي دي والحاج خالد اللي بيمشي مشبحه مال الجمع واللي فيه وجو سوا ابو العز والحاج اللي حضروا تنوره اللي بتمشي الصبح الليله واصحابها عم الحاج علي الشموط أول الحاج علي الشموط وشحنه النبي الحلوه اللي معاه إلا حضر الأنوروني حبيبي قليسان طيبين منورين الدنيا مش هاسيبة مش شاسيبة مش يا من حساب والحق ما سلك ولا بيني حمل والحق الحد فاض فاض حاضر, حاضر. حاضر. من نور أبو الحق بفض والسيد رضوان اللي بمس وصف على قيمة النبي والحد يسام أبو يساعد غير حاضر أخو ناصر شايف يتحمل وأنا اللي عمنا بشريرها شكنا احنا حزن الشحات ربناه حد أخو اللي حضر هذا الحق الفاضي كل حق مجيب اللي بيحيي الحق يحمد لجماله والمنشي والسيد علي والمحسوبين ليه، هو شيخ رضوان، أول حق السيدة اللي وسب على واللي سيدو الحمد ابو عطلاطيك الحمد وهو الشيخ ردوان ابو فاروق وهو فريق, فريق, فريق سيدو ناصف, ناصف. ناصف. الحاج بره الساحة ياربنا الحمد رحمته موساع أخوة فارس الحمد ونورنا سيدو ناصر، الحمد ريس احمد كفر كيادو الحمد يا للحي قلت كل من شاف بجهده وماله عياله ربنا يخلف له في الحلال وجميع كرو شوفيه من اهل البلاد اللي حضروا يوروني معلم فارس اي حد اشرف لحد بالصحته يا رب يرحمه فالحد ابراهيم الصحته ربنا يشفي كل مريض خليك يا بعيد حتى ما بتسنى من الاحباب على الباب سيد من وكل واحد ظهر بما فيه فيه اللي ألا بوز وطالد صغى الليالي وفيه اللي بيب ولا, ولا فيش دموع باني وفيه اللي صالح حال من عند الكارم يرضي وفيه اللي دحكوا في البداية لكن وصيني لقايه تحت حبو عليك خل حتى اشرب صحبه النبي الحلو حتى اسماعيل الحب أمانا يا نازل حي لكرم حاضر حاضر في بصحب الحي حي وأدرى باللوية مهري ويدخل الحمام مليلة. نادي يا جند جديد صفيد وكاسر حمام الرجال جايز هالجامع ما حبيبي صلع خادي مجد يوم للحاج محمد فواز وحجاز يوسف لحي اخوان بتقدير الله الله له لا تجلى له ربنا الوسم بتاعنا وحدي أمشي في من غير معلم يرسيني على اللي يا يا يا ما قبلي مني ومن غيري بسم الله على البر والعد هيا هي يا حبيبي الله عليك الدول عرفين شكرا سيما بعد حاج ما يدهمن الحاج عام و العالم والمحسنين على عام و رجع عم الحد رضوان الله عز وجل سو شباب عم الحد محمد أبو عبد الموسى سامه الله عز وجل سو شباب يوسف اللي, اللي يا ابو هاني من المعلم سيد حضن يا وانا تهمرت فيه قد سيدنا عبد الله وولاده محمد سعيد الله شفت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 اول حق يجب سعيد اولاد واخر في في الارض خاهم وفي السبازين ليلة في الارض فرحه وفي السما زين ليله ميلاد العرب نبينا صل, حيشتع صل على اللي حيشتعلينه صلى الله عليه وسلم سيد نبي سيد نبي سيد نبي سيد نبي سيد نبي سيد نبي عبد الله ابو عبد الله محمد <شغل> معلم محمد سيد يا جمال حديث سعيد اولادي اقوسي قوسي قوسي قوسي قوسي قوسي قوسي قوسي قوسي قوسي نخال خل... مي... محمد الله كلامه يتخل... خل... محمد, محمد, لا... أداول... لا... محمد كلا الله قدامه كلامه فتح, فتح كتاب لا... الله قدامه لا... أداول... بن ندى يا محكى كلامك لا فتح كتاب الله او تمام قال شني واني احكي اس الله بابا عباد يا وسبني هيا حكا ما ان شاء الله جدا جيدا لروسا لتعمى عبد جميع حبات المشطفى نفر العرب وامد كفر العرب وحواضي النجا وخار ولد النبي في ربيع يعين الأول ولد الحبيب في ربيع, يعين الأول, الحبيب في ربيع يعين الأول ولد الحبيب في ربيع الأول عهد الظلام والكفر أبحان أي حاجة ولد النباشر في ربيع اول عهد الصلاة والكفر اتحول ولد النبي في ربيعي الاول عهد الصلاة والكفر اتحول الكل وقام الفرحة وقوة صلى الله عليك النقر والسلم الحج رجوان ابو فاروق حي احباب سيدنا النبي الاخوة المنحبين في الله الحج محمد عبد اللطيف اخوة الحج الصادق يا رب عادة لبقيتها في السياده يا احباب بيحي احباب سيدنا النبي جميعا يا رب عودة اللي حاليا النبي النبي يا تخديدة للنبي عد اسمعينه أيوة, أيوة, أيوة, أيوة, ايوه والله ما ينفع والله ما ينفع I don't want to run in the air. I don't want to run in the air. Si city of the si a city of the land, well, and only, you have city, you you you يا حيف حيف يا غالي لحد ما على عمري والحب عاشقين في لاوي انا بقدر من لالي من لالي لاي من لعنا لاي رديت علي البيت Aradhi ta'lay el bid, el bid bi bihni, el bid bi bihni. El kumbah talu el musa, el musa, el musa, el musa, el musa, el musa, el musa,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 El fil salay, el fil salay, el fil salay. Asibha abadiya. Sharqi ma'hi al wafi, sharqi karoui shi'ah. We're gonna we with the crib, في ملكو يبينشي في ساعة مخفية في ساعة مخفية امان يا سجري امان يا سجري ما فتكش عليك بي ما فتكش عليك بي اهلا هواتي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 Every way, your love, my love, my الله my love, my love, my love, my love, my love, my love, my mere sar sang ke ko yele wala pitaai da unale pal ko chiya nal ko chiya شيف على الجو يعني على الجو عالمك يصبح على تو على الضي يا عجاوي امشي ميك مشي بتعب بحني يا مل لو ليا مل لو ليا ع الشباب لاجو كل دخل عليه ع الشباب لاجو كل دخل عليه كلنا منيا يا كلّي اليبي بكيب خدخ الله بكيب خدخ الله ولكن لي الحلك زرّيّة ولكن لي Asad Asali Wara, Asad Asali Wara, taku taab ibliya, sah sad sade, wakane ibliji, ibliji We cannot believe it. Believe it, yeah. The life of النبي Prophet. The life of the Prophet. And the inner spirit. لا لا لا لا لا فتحي وحاج مصطفى وضح الفتح لحجر ها الحجرة على الأرض للنوار للنوار الفتح رمضان محمود قلت الجمله وفن العرب محمد حسن حول الحجر العز بالصبر سلم العود حول النجاح اقول حتى حسر عز الشمال الامر اللي على ابو وصدنا هون أول حد حسن عبدالسلام وصدنا هون وأنا معتصر فالحد تريد معتصر والعيس عديد أخي عادل وربنا عوض عليه وعت كل مشباق وقوصه وصيد عليك دواهد أول حد بحبنا بفاروح اللي حضر نوله وطيفه طل وطيف وطي مامار وقال معلم محمد صبحيين محمد سعيدة عبد الله وقال لي محمد صلحيين محمد صلحيين محمد صلحيين محمد صلحيين محمد صلحيين محمد صلحيين محمد الله اللي حالي سيدنا النبي. النبي يا رب جينا الحما وعم عم شيخ واللي خلك ما ماتش. الله يرحمك يا عم احمد وهو ده الحب واللي ما يموتش في الله يجعله حي رحيم ابو حمد في مصر على كل اللي حضره يا غالية يا أصد الإمام يا الله يا غالية يا زيزي الحباية سدى نهول والشباب هدى هدى كدى الحب الشرق نور يولى الشرق نور دي بصالة على سيدة النجل بسم الله سيد الفيديو المناشئ المهز انتي انتي انتي انتي والله بالعين انتي انتي انتي انتي يا غاليه يا علي معقل الدين في غرتك الطابند الدين يا الله يا الله يا الله لا جدابك ولا علنا يا الله يا الله يا الله لا جدابك ولا علنا يا روح يا راح لله بابي اغر يا روح يا فرحي يا اللي حداكي امره يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا خرابك ولا لا وشطحه لبنك محروس ومسي علينا وشطحه ردك محروس وعصاف محروس ورمضان الصغير وحيحتل انت يا رب وشطه يا رب وشطه علي كوالي يا فديو تشويق المسيح يا فديو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 Ya the lady, you're ya, lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady, you're the lady, يامل اللي يرجى كل قلبي لما فانا عامل يجميل سيد عامل يجميل سيد عامل يجميل الحب رساق على بحر على بر بحر العين Salaam, O my privacy. But I'm a driver. I'm a bulletproof DJ. يا تشري النبي الذي فضل اجل البيت لي الذي يحصل فيه يمسع ليه ولوين يمسع ليه ولوين يمسع زرح علي سبسي سيدة جيدي يمسع زرح علي ماما ماما ماما نحضر طرحكم فيه كل ما لقيته وانا وانا وانا وانا مش جوعلك جوعلك حجمي جوعلك حجمي اروحلك ني اشتكي اروحلك ني اشتكي من الهلاوي اللي نجو متى تمشي ويلاها متى وهدش سيدنا في الحلل العالمين في الحلل العالمين متى تمشي ويلاها متى وهدش سيدنا في الحلل العالمين شار ألو اللي يوامي كنت رمامي الهوام ولا اللي باع تكتير جنا جنا جنا جنا جنا جنا جنا وعد حالي أنا أنا أنا وعد حالي أنا ايش يا طبيب الهوى القلب قادر يروي الكون سكنه وهو امين سكنه وهو امين ايش اشيل لا ليه ليه ليه رحنا بالوقت قلبي The big big big big big big big big big big big big big big big big لو وعد علمني يا الله ما من لكنت بالحلم لو علي والشك في كان السبب عيني كان السبب عيني يفورك وعيدي رحمك بذل جراع كان على عيدي قال لك على عيدي منك للذي يطلق منك للذي يطلق وسحصي لألبي دون سحصي نهدك على الله هو الذي على اللي كان تحترت يا عيني تحترت يا عيني تبعدي اصحابك بعد ما نار يا سما الله هو النار يا بعده النار دي هو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 انا رايح الميل والميل سيدي يا ابن عليم علي يا عيني عيني وعدي لك تكوم مهندس الملك وعدي لك في هذا ما يا ولا يا ولا، وعن علي لو ما يعلش عسل الحب، وعن علي نينانس، مشورا نفس الساس، لكل قصة شور، ولكل دواء وقاس، يا رضا رضا، ولا يا ولينا يا مولانا النبي يا ولينا جعلنا سيد الشهداء عنا يا سيد كربلاء يا يوم عاشوراء سيد شباب الجنه سيد شباب الجنه يا سيدي علي اهنا يا سيدي علي ليمان يا سيدي العابد يا علي يا سيدي العابد سيدي علي يا منصب الاولياء انا We are the people, people. We are the ones that love, that want. We are the people, people. We are ويا ones that love, that want. To be يا mama, mama, mama, you're my only one. Yes, mama, mama, you're my only one. Mama, carry يا موني ماشي انا فزت الان ولا فزت العب اللي زيها هي بيك يوم ماك يا الله ما رفع العدوي ما ما صنع النبي الله ما رفع العدوي طيب المح عايش كيف تمشي نضرحي يا ما سكين نضرحي يا ما سكين طيب يا مولى يا الله يا مولى يا الله يا الله Oh, she is she is she is she is she is she is she is she is she is she جيت الجيد اي حاجه هل... ايوه يسلموا ماماين يشكل ارض لديلتا فن الشارع السمسيه في السلاح ده كنا للليده الليل ساهي هو تعلم الجيل الازدهى الحياة هي الأفعى سو زمراه مولانا سو زمراه هي عيني. يا اهل العين شاحص في سبيل الحياه يا لاله سيدي يا اهل الاحوال يا شيخ خلي الاسلام افصح يا ابي اهل الليل يا بعض العاجز يا بعض العاجز عاجز في هو ب يا يا علي يا بدر شيخ عربي يا بدر يا بدر يا شيخ عربي يا بدر بحر هلا في يا بدوي يا بفروى يا بدوي يا يا ايي جاي لا دابو وامرنا التي لا يكونون ورانا يا يا سيل سلام يا بدر ابو الحاج سيبل يا ابو يبو ران على عين السفينه انت بالسفينه على عين السفينه ابو يابا يا بوصلا يا ابو ربر والسوال يا نظر يا عمي مش نظر يا عمي مش يا ميا و شوشهنا مغر و حننا لله مغر وحننا علينا يما يما يما يا الله يا الله يا الله يا علي ايه الحماجير يا علي يا عمي يبي وهو ما يا علي يا بتعش ابو الشجاع يا علي يا يا نبينا يا من يعلم السر الكبير يا علي ابو الشله اي رمضان ده يا علم الشرف عل الزواوي علي يا اخر الصرح فيك كل من كتاب لاحى تعليم الله ولا يا مدرس العلماء ابو الطيب الوكيل يا علم يا ابراهيم اه يا ابو شغله الا يا علم يا ابو شغله اه طيب علوات ابو يا طيب مدري يسين ف على علي يا علي يا على يا علي يا بو عطيه يا علي يا بو يا علي يا بو يا يا يا يا يا يا يا يا يا عم يا ابو جاسم ابو عتري جلي يا جلك يا با يا ابو عتري جلي يا جلك يا با يا ابو ماما يبيتي يدي في الفشوات المنظر عطيه يا ما يدي في الفشوات يا ما تمشي رجلك اشي اصل القبول عيسى يا, يا أبو عيسى يا يا علمي يا ابو عيشه شهدنا شبديه يا رسول الله علمي ولنا عبد يا ابو خاطر يا علي يا ابو خاطر لولو يا وما عيشه يا علي يا Yes, easy for phone. So the sense of me, to go. I'm going to see the I'm going to go. I'm going to go. I'm to go. I'm I'm I'm going to I'm I'm I'm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 Woo! <laughs> ده بس اللي حسسته وأنا بس, اللي أنا بس اللي حسسته ده بس اللي دللي بس, اللي وأنا بس اللي روح يا خالي طب لما سي الوعد الوعيد للي يا ريتني الخالي وانا هواك الليل يا سيدي يا رضوان الليل سكره الليل لي على عش دم تحرق على تحرق تحرقني